أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة بالله لا حول ولا بالله لا حول ولا بالله لا حول ولا بالله لا حول ولا بالله لا حول ولا بالله لا حول ولا إلا بالله بسم الله على هذا المكان بسم الله على اولادنا بسم الله على ازواجنا بسم الله على بيوتنا بسم الله على حاضرنا جميعا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه نستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه نستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه نَعُوذُ بكلمات الله التَّامَّاتِ من شَرِّ مَا خَلَقَ نَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ نَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يدر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يدر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السمائ وهو السميع العليم بسم الله شافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يذر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 الم م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م ذل ك ا ل ك ت ا ب ل ا ر ي ب ف ي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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك بسم الله الرحمن الرحيم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 الْفَاتِحَةِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م م ذل ك ا ل ك ت ا ب ل ا ر ا ي ب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 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ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 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع, الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وَبَََّفِيهَا مِنْ كُِّدَّةِ وَتَصِْي فِي الرياحِ والالسَّحابِ الْ المُسَخَلِ بَيْن السَّماءِ وَالأَْرضِ ل آيات لقَوْم يَااطِلون وَإِلَهُكمُم إلَهُ وَاحد ال ل إلَهَا إِللههُ الرَّحمَ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 وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له مَا في السماوات وما في الأرض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 إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء مِنْ علمه إِلَّا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ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 يعلم ماَا بَنَ أَديهِم وَماَا خلَْفَهُ وَلَا يحَيطُون بِشءٍ مِ عِلْمِه إِلَّا بمَا شَاء وَسِعكُُ سّهُ السَّماواتِ وَالأَرض وَلَا يَأودُهُ حفْظهُمَا وَهُوعَ العظم للِلهِ مَا في السَّمواتِ وَماَا ف الأرض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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مَا لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لله ما في السماوات وما في الأرض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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أفطأنا ربنا ولا تعمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا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 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شهد الله انه لا اله الا الله هو, هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا الله العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, هو وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا اله الا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو هو والملائكة وولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام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 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد مَا جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فَإِنَّ الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شَهِدَ الله أنه لا إله إلا هو هو والملائكة وولو العلم قائما بالقسطة.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 هُوَ الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الْإِسْلَامُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ هَٰذِهِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا من بعد مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 إن الددينين عِند الله الِسلام إن الددينين عندَ اللهه الإسلام إ الددينين عندَ اللهه الإِسلامهخلَفَ الذيينَ أوتُ الكتابَ إللاا منِنْ بعد مَا جاءهُم الْعلمُ بَغِييمبهم وما يَكفرُرُ بآيات اللهه فَإِن الله سَدع الحسام إن رَبك الله إنِ رَبكُم الله إِ رَكُم الله الذي خَلَقَ السماواتِ والأَرضَ في سَِّةِ أي مِ ثمُ استتَوى على الع ثمُ استَواء على العش يُقْشِد ليلى النَّهار يطلب حثَ وَالشَّمسَ وَقَمَر وَالنجمَ السخراتٍ ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله, إن ربكم الله إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يقشد ليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله إن ربكم الله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 إنِن رََّكُم الله الذي خَلَقَ السَّماواتِ والالأَرضَ فيِي سَِّةِ أي مِ ثمُ استتَوى على العْش ثمُ استَوَى على العْرش يُقْشِد ليلى النَّه يطلب حَثثَ وَالشَّمسَ وَقَمَرَ وَالنجوم السَّخرات بأَمررهل لَ الخَلْق وَالأَمرُ تباركَ اللَّم. تبارك الله رب العالمين وأوحينا إلى موسى أن ألقي صاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون فقلبوا غنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ به السحر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 ويحك الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما سنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاب وأوحينا إلى موسى أن ألقي صاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فَقَحققّ وَوبقَلَمَا كانَوا يَعملون فَغُلبُغُنالِكَ وَ قَلَبُ صاجِين وَقَ السعلَةُ ساجدين أوقَ السعلَة ساجدين أُقَ السعلَةُ ساجدين أوقَ السعرة ساجدين أقَ السعرةُ ساجدين أوقَ السعرةة ساجدين أق السعرةُ ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر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 فَقَ الحقّ وَ بقَلَمَا كانَوا يَعملون فَغُلبُغُنالِكَ وَ قَلَ صاجِين وَقَ السحرةُ ساجدين أق السعلَةُ ساجدين أُقَ السعلَةُ ساجدين أوقَ السعرة ساجدين أُقَ السعرة ساجدين وَوقَ السعرةةُ ساجدين ساجدين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 وَقحقّ وَوبقلَمَا كانَ يعملون فغُلبُجناِك وَ قَلَب صجرِين وَق السحرة ساجدين أوق السعة ساجدين أق السعلةة ساعدين أوق السعرة ساجدين أق السعرةة سا جين أوق السعرة ساجدين وَوق قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر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 فَقَ الحَقّ وَ بقَلَمَا كانَوا يَعملون فَغُلِبُ غُنالكَ وَنْقَلَبُ صاجين وَقَ السَّحرةُ ساجدين أقَ السعرةُ ساجدين أُقَ السعلَةُ ساجدين أقَ السعرةُ ساجدين أُقَ السعرة ساجدين أوقَ السعرةُ ساجدين ساجدين.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 فقحقّ وَوبقلَ ما كانَ يعملون فغُلِبُجنالكَ وَ قَلَب صاجين وَق السحرةة ساجدين أق السعلةة ساجدين أق السعلةة ساجدين أوق السعرة ساجدين أقَ السعرةة ساجدين أوق السعرةة ساجدين أوق السعرةة ساجدين.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 فقَحقّ وَ بقَلَمَا كانَ يعملون فغُلِبُ غُنالكَ وَقَلَبُ صاجين وَقَ السحرة ساجدين أق السعرةة ساجدين أق السعة ساجدين أوق السعرةة ساجدين أق السعرة ساجدين أوق السعرةة ساجدين أوق ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيُبت إ الله سيُب إ الله سيُبت إ الله سيبت إ الله سيب إ الله سيببت إن الله سيت إن الله سيبت إ الله سيبت إ الله سيبت إ الله لا يُصلح وعمل المسدينين ويحكوا الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق في يمينك تلقف ما سنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاب أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق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 لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ الْخَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا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 وَحِذًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ الْخَطِفَ الْخَطْفَةَ فَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُصْطَاقِبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحظا من كل شيطان مالد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 فَلَمما قُضَ وََّ إ قَوْمم مُذِرين قال يَ قَوْمَناَا إا سَمععن كِتاببا أُنزِلَ مِنْ بعد مسا مُصدَدِّقَل لِمَا بَن يَدي. يهدي الى الحق و الى طريق مستقيم يا قومنا اجب دعاء الله و امنوا به يقفل لكم من ذنوبكم يقفل لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابنا لين و اذا صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فَلَمما حضَروا قالوا أَْصِتُ فَلََّ قُضَ وََّهُ إ قَوْم مُذِرين قالوا يَ قَوْمَنَ إِا سَمِعنَا كِتاباب أُزِلَ مِنْ بعد مُسا مُصَدِّقَل لِمَا بَْن يَدَي يهدي الى الحق و الى طريق مستقيم يا قومنا اجب دعاء الله و امنوا به يكفي لكم من ذنوبكم يكفي لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابنا صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فَلَمما حَضَرُوا قالَاهُ أَْصِتُ فَلََّا قُض وََّهُ إ قَوْمِم مُذِرين قالَاوا يَ قَوْمَنَ إِا سَمعنَا كِتابابًا أُنْزِلَ مِنْ بعد مُوسَا مُصَدِّ قَدِّمَا بَيْنَ يَدَيْ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 فَلَما حَظَروا قالوا أَصِتُ فَلَما قُضوَّهُ إ قَوْمِم مُذِرين قالوا يَ قَوْمَناَ إِا سَمعنا كِتاباب أُنْزِلَ مِنْ بعد مسا مُصدَدّقَد لِمَا بَن يدي. يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجب دعاء الله وامنوا به يكفي لكم من ذنوبكم يكفي لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابنا لين وصرفنا من الجن يستمعون القران فَلَمما حَضَرُوا قالَاوا أَْصِتُ فَلََّا قُض وََلَ إ قَوْمِم مُذِرين قالَاوا يَ قَوْمَنَا إِا سَمعنَا كِتابًا أُنْزِلَ مِنْ بعد مُوسَ مُصدَدِّقَل لِمَا بَْن يَدَيْ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 فَلَمما حَظَرُوا قالَاوا أَْصِتُ فَلَمَّا قُضْ وَََّ إ قَوْمِم مُذِرين قالوا يَ قوم قَوْمَنَا إِا سَمعنَا كِتابًا أُنزِللَ مِنْ بعد موس مُصدَدّقَ لِمَا بَْنَ يَدَي يهدي الى الحق و الى طريق مستقيم يا قومنا اجب دعى الله و امنوا به يقفل لكم من ذنوبكم يقفل لكم من ذنوبكم ويجركم يا مشَرَ الجِنِّ وَالإِنْسِينِ استاستَطعةُم آنْ تَنْفُضُوا مِنْ أَقطالِ السماواتِ وَالْأَْرض فًانفظُوم لا تَنْفضونَ إِلاا بسُطان فَبِأَّ آلَ إ رَبّكُماَا تُكَذّبًا يُرسَلُ عَلَيكمَا شواض مِ النَّار وَنُحاسُوا فَلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوهم لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يُسلُ عَلَْيكُ ماَا شواض مِن النَّارِ وَنُعااسُوا فَلا تَ تَصِران فَبييّ آلَ إ رَبّكمَا تُكَذب ي مَعشَرَ الجِنِّ وَالْإِنسِ استَبَعةُم آنْ, أن تَنْفُضُ مِنْ أَقطال السمواتِ وَالأَْرضِ فَنْفظُوم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 يا مَعشَرَ الجِنِّ وَالْإِنسِنِ إن استاسطتُمأَنْ تَنْفضُ مِنْ قطان السماواتِ وَالْأَرضِ فَنْفظُوم لا تَنْفضونَ إِللاا بِسُطان فَبِأَّ آلَائِ رَبّكُمَا تُكَذّبًا يُرسَلُ عَلَْيكُ ماَا شواضُم مِن النَّارِ وَنُحاسُ فَلا تَ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 يُرسَلُ عَلَْكُ مَا شوظُ مِن النَّارِ وَنحاسُ فَل تَ تَصان فَبيّ آلَ إ رَبّكُمَا تُكَذب يا مَعشَرَ الجِنِّ وَالإِنسِينِ استاستطعةُم أَن تَنْفُظُ مِ أَقطال السماوَاتِ وَالْأَرضِ فَنْفظوم.